وعلم الناس ان ا ل ع ص م ة لا تكون الا للانبياء صحابي مهاجري بدري كتب كتابا مختصر جدا من حاطب ا بن ابي بلتعه الى فلان وفلان سمى رجالا في قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعد عده لم يعدها من قبل لا ندري وجهتها لعله يريد م ك ة فخذوا حذركم وكيف يرسل ا ل ر س ا ل ة جاء الى ا م ر أ ة وجعل لها جعل اي مكافأة على ان تضع هذه ا ل و ر ق ة في عقاصتها او في قرونها تحت ا ل ع ق ا ص ة يعني ا ل ج د ل التي تربطها على ر أ س ه ا في قرونها اي في شعرها تجدلها مع الشعر مع وهي لا تعلم ما بها اللهم اذا جئت م ك ة فاخرجي هذه ا ل و ر ق ة وادفعيها لفلان سمى لها رجلا ولك كذا و أ ع ط ا ه ا الجعل فخرجت ا ل م ر أ ة لا تدري ما في ا ل ر س ا ل ة ولا ما الامر و ا م ر أ ة ليست م س ل م ة فوضعت ا ل و ر ق ة في قرون ر أ س ه ا ولبست عليها وخرجت والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع الحراس على أ ن ق ا ب ا ل م د ي ن ة لا يخرج رجل إ ل ا ع ر ف من هو و إ ل ى أ ي ن خارج ولا يدخل الى ا ل م د ي ن ة احد حتى لا ت ت ص ر ب الاخبار اما ا م ر أ ة فما ظن بها هذا الظن واخلاق المسلمين تسمو عن ان تفتش النساء تركها ا م ر أ ة ض ع ي ن ة خ ا ر ج ة في ح ا ج ة لها جهه واد العقيق غيرت اتجاهها ثم غيرت الطريق ثم ا خ ذ ا ل طريق م ك ة حتى اذا ابتعدت هبط جبريل عليه السلام لذلك أ ر ك ز على كل من يستمع إ ل ى خطبنا أ ن تبرزوا في معرفتكم لمحمد صلى ا ل ل عليه وسلم ل ه ا ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة وليس ا ل ع ب ق ر ي ة و ا ل ب ط و ل ة كما كتب كتابكم الذين أ ح د ه م كحاطب ليل لا يدري ماذا يجمع عبقرية محمد عبقرية عمر عبقرية خالد لا يا عبقريين العبقرية ليست شرف إنها النبوة شرف يا ليست محمد وسام خالد لا إنها انها ا ل ر س ا ل ة هبط جبريل على النبي واخبره بالامر ا م ر أ ة حملت كتاب من صاحبك فلان وذهبت س م ى له الرجل و به الى م ك ة وهي الان في الموقع كذا وكذا فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزبير ا بن العوام قال انطلق في طريق م ك ة فاذا وصلتم ر و ض ة خاخ حدد لهم المكان لا تبرحوها فابحثوا فيها فان فيها ض ع ي ن ة اي ا م ر أ ة معها كتاب قد حملته الى قريش خذوا منها الكتاب و ت ر ك و ا سبيلها فهي لا تعلم من الامر شيء واياكم ان تعودوا بدون الكتاب خرج الصحابيان يشتدان و إ ل ى ا ل م ر أ ة في ر و ض ة خاخ قد جلست ل ل ا س ت ر ا ح ة مكان يسمى ر و ض ة خاخ كما تقل و عبدون مثلا و إ ل ى ا ل م ر أ ة هناك فتقدم إ ل ي ه ا علي وقال ي اخرجي أمة أ الله لنا الكتاب الذي تحملي إ ل ى م ك ة وانطلقي راشدا يعني بدناش ما ن ك شيء ل اللي و ر ق معي ك لمكة ه ا ت ا قالت ما معي كتاب دونكم رحلي、ففتشوه. ففتشوا ش و ا ف الرحل ة فلم يجدوا به شيء ومكارم أ خ ل ا ق ه م تربو بهم أ ن يمد و ا يدهم إ ل ى ا م ر أ ة فوقف علي وقال يا أ م ه الله والله ما كذب رسول الله قط ولا كذبنا عليك ف إ ن ك تحملين كتاب ف إ م ا أ ن تعطينا الكتاب و إ م ا أ ن نميط عنك الثياب يعني بدنا ن فقالت ت ش ف واذ الله أ ع ر ض عني حتى أ ع ط ي ك م الكتاب ولماذا لا تعطي قالت انه في عقاصتك اعرضا واعطياها ظهرهما مع الحذر حتى لا تغدر ربما تطعن احدهما واستدارت هي اعطت ظهرها لهم واخذت جديلتها الى صدرها وفكتها واخرجت الكتاب منها اي ل و ر قالت ر ق ق ع ا ل دونكم حاجتكم فاخذا الكتاب واطلقا ص ر ا ح ه ا و ر ج ع بالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ا ق ر أ الكتاب واصحابه حضور اقرا أ و الكتاب ف ق ر أ ه علي بن ابي طالب واذا به من حاطب ا بن ابي بلتعه الى فلان المضمون الذي ذكرنا وحاطب جالس فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب قال ما هذا يا حاطب قال بابي وامي يا رسول الله لا تعجل علي والله ما شككت مذ امنت ولا هي ر د ة ولكن كما ذكرت لكم إ ن لي أ ه ل ا في م ك ة ومال وليس لي فيهم عشير ف أ ح ب ب ت أ ن أ ح ف ظ ه م و أ ن أ ج ع ل لي يدا عند قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ن ه قد صدقكم يعني نطق بالصدق فقام عمر رضي الله عنه وعمراه لهذا الزمان وما ع ر يدريك يا عمر ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اني قد غفرت لكم فاصنعوا ما شئتم يعني انسيت يوم بدر يا عمر فغرورقت عينا عمر وبكى لانه من اهل بدر اي ب ش ا ر ة هذه واي ض م ا ن ة اولئك الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه في اول لقاء مع قريش وهم صيام في مثل هذه الايام التي فيها ا ل ح ا د ث ة وكانوا اذل كما وصفهم الله فالذين صدقوا يوم بدر لا يمكن ان يرقى الى مستواهم احد وما يدريك يا عمر يعني انت لا تعلم انا اخبرك ان الله قد اطلع على اهل بدر اي يوم بدر وقال يا اهل بدر اي يا اصحاب بدر الذين سبتوا مع النبي اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا اليوم الذي شهدتموه قد كفر ما قبله وما بعده الى ان تلقوا الله يوم ا ل ق ي ا م ة فبكى عمر وبكى حاطب واستغفر وتاب و أ ن ز ل الله في ذلك آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء تلقون اليهم بالموده مع أ ن الذي كتب واحد ولكن التاديب للجميع تلقون إليهم ب الذي م و د ا ل أ ل ق ى بالموده وكتبه واحد و ا ل ب ق ي ة لم ي ف ع ل شيء ولكن الخطاب يكون عاده ة لا بخصوص السبب ل بخصوص و ك ن ا لا ت ع م م ي ل ع بخصوص ر ة بعموم ب اللفظ لا بخصوص السبب وعفي عن حاطب وكان في الجيش ودخل م ك ة فاتحا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعائه الحدث قبل ان ينطلق النبي فانطلق النبي وما زال قبل ينطلق أن اللهم عم ا ل أ خ ب ا ر عن قريش اللهم خذ العيون عنها حتى نبغتها في دارها وما زال سائرا حتى إ ذ ا كان في الطريق وهم صيام و ر أ ى ان الصيام قد شق على أ ص ح ا ب ه وقد دنوا من م ك ة وغدا ا ل قتال فكان بعد ص ل ا ة العصر ركب راحلته لينطلق ثم نادى بصوته أ ن اعطني ماء فالتفت الجميع النبي صائم ونحن صيام لماذا يطلب الماء وهو على راحلته ليراه الجميع فاخذ الماء وقال بسم الله وشرب ثم قال انكم قد دنوتم من, من, من, دنوت من عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا اصبح امرا فجاءه خبر ان رجالا بقوا صائمين لم يفطروا قال اولئك الذين ع ص ا ا ل لم يفطروا هم العصاه يا لله رجل صائم يعتبر عاصي النعم ط ا ع ة في غير محلها النبي صلى الله انا اعلمكم صلى عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله لك واتقاكم له غدا م ع ر ك ة وقتال وانا اقول الصيام الفطر ص ي ا ا م ل اقوى لكم من الصيام ثم انت تؤثر الصيام اذا كان يباح لك الفطر في السفر دون قتال فكيف السفر والقتال معا والرسول ي أ م ر ك يقول افطروا قال اولئك هم العصاه فبلغهم الخبر فافطروا وما زال يسير صلى الله عليه وسلم حتى وصل مر الظهران لم يبق عليه لدخول م ك ة الا م ر ح ل ة و ا ح د ة أ م ر أ ص ح ا ب ه ب أ م ر يصلح درسا لكل ا ل ق ا د ة العسكريين اليوم الذي يحاربكم به عدوكم التكتيك العسكري الحرب ا ل ن ف س ي ة معه ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل قال أ ل ا فليوقد كل رجل منكم نارا كل رجل مش كل ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة ي ج ت م ع حول نار كل رجل يوقد نارا ولا يعقل ان يجلس الاثنان في مكان واحد ليوقدوا نارا و ا ح د ة فابتعد كل واحد عن الاخر واوقدوا ع ش ر ة الاف نار و ع ش ر ة الاف اذا انتشروا بالصحراء واوقدوا نارا اضاءت سماء م ك ة فلما كان العشاء ودخلت ا ل ع ت م ة نظرت قريش ما هذا السماء حمراء ما هذه ا ل ا ن ا ر ة فخرج ابو سفيان ومعه رجلان يستطلعون الاخبار حتى ا ل ى دنوا من الاراك واد ي ك س ر به شجر الاراك الذي يستعمل منه مسواك وهو بقرب مر الظهران حتى ا ل ى بلغوا الاراك ونظروا والا هي نيران ت م ل أ السهل ك أ ن ه ا نيران عرف يوم الحديث قال ابو سفيان ما هذا قال له احد صاحبيه لعلها خ ز ا ع قد حمشتها الحرب فتجمعت قال خزاعه أ ق ل و أ ذ ل من هذه النيران ل ك أ ن ه ا نيران عرفه هم في حديثهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته في مر الظهران كان قد حدث من هم حوله ومنهم العباس أ ن أ ب ا سفيان ا ل آ ن في ا ل أ ر ا ك وكان قد أ ق ا م حرسا على جيشه صلى الله عليه وسلم وجعل س ل م و أ م ي ر الحرس عمر بن الخطاب وقال لمن حضره لعل رجالا ي أ خ ذ و ن أ ب ا سفيان فلا يقتلوه وكان أ ب و بكر قد حدثه ص ب ي ح ة هذا اليوم أ ي قبل إ ق ا م ت ه م بمر الظهران بعد استيقاظهم من ا ل ل ي ل ة التي قبلها ق ا ل يا رسول الله أ ر ي ت في منامي أ ن ا قد دنونا من م ك ة فكنت أ س ي ر إ ل ى جانبك فاستقبلتنا ك ل ب ة ت ه ر فلما دنونا منها استلقت على ظهرها وشخبت لبنا أ ي تدفق اللبن من س د ي ه ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله اذهب الله كلبهم وقد در لبنهم فان م ك ة ستستسلم يا ابا بكر وعندما كانت هذه ا ل ل ي ل ة التي نحن نتكلم عنها في مر الظهران اول رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا س ابي بكر بابي سفيان انه قد قدم ليسلم م ك ة ووقع الحديث في قلب العباس ا بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقام من توه ليسبق كل رجل وركب ب غ ل ة النبي وكان النبي قد قدم على ناقته القصواء واصطحب معه بغلته الشهباء التي اهديت اليه من المقوقص من ن ص ر ليركبها في شوارع م ك ة او طرقات مكة فركب العباس على ب غ ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن كل أ ص ح ا ب ه يعرفونها وخصوصا المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر فلا يعترض سبيلها أ ح د فركبها وتوجه إ ل ى واد ي ا ل أ ر ا ك وبينما هو يتنسم ا ل أ خ ب ا ر لم يكن يضمن أ ن يظفر بابي سفيان ولكن قال لعلي أ ر ى راعيا او صاحب لبن ابلغه ر س ا ل ة لابي سفيان حتى ي س ت أ م ن لقومه لا ك ر س ا ل ة حاطب ان ي أ خ ذ ح ذ ر ه م بل ي أ ت ي ف ي س ت أ م ن لقومه قبل ان تدخل جيوش المسلمين م ك ة ع ن و ة فتسفك الدماء فلما وقف العباس يتنسم سمع حديث ابي سفيان مع صاحبيه ف ع ر ف صوته فنادى ب أ ع ل ى صوته ل أ ن الدنيا ليل ولا يراه وهو بين أ ش ج ا ر اراك ل أ يا أ ب ا ح ن ظ ل ة فعرف أ ب و سفيان صوت العباس قال أ ب ا الفضل فداك أ ب ي و أ م ي ما الخبر قال يا أ ب ا ح ن ظ ل ة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ع ش ر ة آ ل ا ف مدجج بالسلاح وقد, وقد مساكم وهو مصبح مكه فقال ابو سفيان وقد راى النيران وتحير فيها من قبل اهو اذا قال نعم فقال باعلى صوته وا صباح قريش اياله من سوء صباح مصبح قريش لانها نائمه غافله لم تدر عن الجيش والتفت أ ب و سفيان لصاحبيه قال هل ر أ ي ت م وعلمتم كهذا الجيش ي أ ت ي عدوه فينزل على كبدهم لا يسمعون بخبره ثم نادى إ ل ى العباس وقال ما ا ل ح ي ل ة يا أ ب ا الفضل فداك ي أ ب ي و أ م ي قال لا أ ر ى لك ح ي ل ة يعني ما فيش حل م إ ل ا أ ن تركب عجز هذه ا ل ب غ ل ة ورائي فادخل بك على رسول الله ف ا س ت أ م ن ه لك قبل ان يغفر بك من غيري فتضرب عنقك وبهذا ادخل الرعب من جديد الى قلب ابي سفيان فاصبح همه اذ لا يستطيع ح م ا ي ة مكه ان يحمي ر أ س ه على الاقل فرجع, فرجع صاحباه وركب ابو سفيان عجز ا ل ب غ ل ة وراء العباس وصاحباه حكيم بن حزام وسيد خ ز ا ع ة كلاهما يميل إ ل ى أ ن ي أ ت ي محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح المسلمون م ك ة ل إ ز ا ل ة الظلم كل منهم يخفي إ ي م ا ن ه رجع الرجلان وركب أ ب و سفيان خلف العباس على ا ل ب غ ل ة ورجع به إ ل ى خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة حول نيرانهم ي أ خ ذ و ن عشاءهم ويتحدثون س م ر و و ن ي شوقا إ ل ى فتح م ك ة في الصباح فكلما مر العباس بنار أ ح د في طريقه قالوا من هذا ف إ ذ ا ر أ و ا ب غ ل ة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه ب غ ل ة رسول الله تحمل عمه العباس فلا يعرض لها أ ح د حتى إ ذ ا مر بعمر بن الخطاب فالتفت عمر قائلا وهو أ م ي ر الحرس من هذا فقال انا العباس ف ر أ ى ب غ ل ة النبي وعليها العباس قال من خلفك فلم يجبه العباس فنهض عمر وعندما ر أ ى ابا سفيان قال ر أ س الكفر الحمد لله الذي امكن منك من غير عقد ولا عهد فاسرع العباس بغلته خوفا على ابي سفيان واسرع عمر راجلا يقول العباس فاستبقنا ف س ب ق ن الى عمر خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم ونادى من على باب ا ل خ ي م ة يا رسول الله هذا ر أ س الكفر ابو سفيان قد امكن الله منه من غير عقد ولا عقد فدعني اضرب عنقه فصاح العباس من على ا ل ب غ ل ة واقتحم عنها أ ي أ ل ق ى بنفسه مسرعا ونادى ب أ ع ل ى صوته يا رسول الله أ ن ا العباس وقد أ ج ر ت أ ب ا سفيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ د خ ل ه علي فدخل أ ب و سفيان وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونظر النبي إ ل ي ه و ع ل ى الجدل بين عمر والعباس في ش أ ن ه فلما كثر اللغط قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه يا عباس إ ل ى رحلك ف إ ذ ا أ ص ب ح ت ف أ ت ن ي به فمضى أ ب و سفيان وانتهت ا ل ج ل س ة في خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم دون أ ن يعلن في ش أ ن أ ب ي سفيان شيء وأخذ العباس ليله وهو يقنع أ ب ا سفيان ب أ ن ه لا مجال ل ل م و ا ج ه ة ولا ل ح م ا ي ة م ك ة إ ل ا أ ن يسلم أ ب ا سفيان ويرد قومه عن القتال فتفتح م ك ة سلما وهذا ما كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الفجر و أ ذ ن المؤذن ل ص ل ا ة الفجر وفزع الناس من نومهم بين مردد ل أ ل ف ا ظ ا ل أ ذ ا ن وبين مسرع لاخذ طهوره ووضوئه ل ص ل ا ة الفجر فلما ر أ ى ابو سفيان وسمع ج ل ب ت الجيش فزع وسقط قلبه قال يا أبا, يا, أبا الفضل أي للعب يا ابا الفضل هل امر محمد بشيء قال لا انها ص ل ا ة الفجر قاموا يؤدون ا ل ص ل ا ة قال وكم ص ل ا ة تصلون كل يوم قال خمس امضي معي الان وانظر الى ص ل ا ة المسلمين فلما ر أ ى كبار ا ل ص ح ا ب ة يبتدرون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون به ويشربون منه ر أ ى شيئا لم يره من قبل قال يا ابا, يا أبا الفضل والله ما ر أ ي ت كسرى في ملكه ولا قيصر في عظمته يعظمه من حوله كما يعظم اصحاب محمد محمد لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما فوكزه العباس وقال إ ن ه ا ا ل ن ب و ة يا أ ب ا سفيان وليس الملك قال نعم نعم حتى إ ذ ا صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه كبر فكبروا ق ر أ ف أ ن ص ت و ا ركع فركعوا سجد فسجدوا ف ر أ ى ط ا ع ة لم يرها من قبل في أ م ة حتى إ ذ ا فرغ النبي من صلاته ودخل قبته أي خيمته جاء العباس ج ا ا ء ل بابي سفيان فدخل ابو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده س ل م و كبار ا ل ص ح ا ب ة كابي بكر وعمر وعباس وسعد ب ا و س بن ع ب ا د ة ودخل العباس مع ابي سفيان وجلس بين يديه فنظر الرسول الى ابي سفيان وقال ويحك ابا سفيان أما لك أن تشهد أن لا اله الا آن لك الله. تشهد قال بأبي ويحك م ما أ ل م وأكرمك وأوصلك. لو ك إنه ابا ن مع الله, الله. سفيان أ م ا آ ن لك أ ن تشهد أ ن ي رسول الله قال ب أ ب ي و أ م ي ما أ ح ل م ك و أ ك ر م ك و أ و ص ل ك اما هذه فما زال في النفس منها شيء فقال عمر لو تركتني يا رسول الله ازيل ر أ س ه عن جسده لزال الشك خنقيم اللي هالرأس هذا بوسوس فقال العباس لابي سفيان ويلك اسلم واشهد ش ه ا د ة الحق قبل ان تضرب عنقك فقال اشهد ان لا اله الا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله قالها خوفا ب إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه في جلسته هذه بين يدي رسول الله لم يكن قد آ م ن ولكنه أ ع ل ن إ س ل ا م ه خوفا على ر أ س ه ومطمعا ب أ ن لا تسفك دماء قومه و أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التلكع و ا ل إ ب ط ا ء بالنطق بالشهادتين وما زال في النفس شك ادرك ان ايمان ابي سفيان ليس صحيحا فاراد ان يعطيه درسا اخر قبل ان يقم قال العباس يا رسول الله ان ابا سفيان سيد في قومه وهو يحب الشرف والفضل و ا ل س م ع ة فاجعل له شيئا في قومه قال اجل انطلق يا ابا سفيان الى م ك ة ونادى في الناس من دخل دار ابي سفيان فهو امن قال وما عساها ان تغني داري يا رسول الله قال ومن دخل المسجد فهو امن قال والمسجد يضيق بالناس قال ومن دخل داره واغلق بابه فهو امن قال هذه و ا س ع ة وقد اعذرت يا رسول الله فانطلق ابو سفيان فقال النبي للعباس ادركه واحبسه عند مضيق الجبل اي الوادي حتى تمر به جند الله فاذا ر آ ه ا كان مبلغا عن يقين فكان قوله اوقع في نفس قومه فما مضى ابو سفيان الا والعباس وراءه قال على رسلك ابا سفيان فوقف قال قفنا ه حتى تمر جند الله قال أغدرا يا, بني هاشم يعني بعد أن أطلقتموني اغدرا يا بني هاشم قال ويلك ان اهل بيت ا ل ن ب و ة لا يغدرون ولكن قف حتى تمر جند الله فتراها ثم انطلق الى قومك وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرحل الناس رواحلهم فاستعدوا فقدم الناس بين يديه كل قوم أ ح د ه م ك ت ي ب ة و أ م ي ر ه م منهم ولكن جعل أ ر ب ع ق ا د ة للناس حتى إ ذ ا دنوا من م ك ة انقسم هذا الجيش إ ل ى أ ر ب ع فرق م ر ت ب ة على ر أ س كل ف ر ق ة قائد من كبار المهاجرين على أ ن يدخلوها من جهاتها ا ل أ ر ب ع ف إ ذ ا حاول أ ه ل م ك ة أ ن يقاتلوا وجدوا الجيش من كل ج ه ة فتفرقت قوتهم ل أ ن ه لا يريد سفك دماء في البلد الحرام واخذت الكتائب تمر من مضيق الوادي عند خطم الجبل فكلما مرت ك ت ي ب ة ورايتها و ر أ و ا أ ب ا سفيان والعباس كبروا ثلاثا ومضوا فينخلع قلبه يقول من هذه يا عباس يقول بنو فلان يسمي له ا ل ك ت ي ب ة يقول ما لي ولها حتى اذا مرت كل الكتائب وكانت اخرها ك ت ي ب ة الانصار ولواءها بيد سعد بن ع ب ا د ة فلما ر آ ه كبر قال من هذه قال هؤلاء الانصار ويزعم هنا ابو سفيان وبعد التحقيق ان سعد بن ع ب ا د ة لم يقل شيئا الا التكبير ولكن خوف ابي سفيان جعله يفتري وهذه ت ز ك ي ة اسلامه بعد مرور س ا ع ة عليه بان ب د أ ه ا ب ك ذ ب ة على صحابي وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا انه لم يكن قد امن انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون فلما مرت الانصار سول والف ج م ل ة في ر أ س ه ابو سفيان ليضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع لسان سعد ليضمن عفوا شاملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا تسفك الدماء ب م ك ة وكلما مرت ك ت ي ب ة وسميت له يقول أ ل م يمض ي محمد بعد وهذا مؤشر آ خ ر فلو كان إ ي م ا ن ه صادقا ولو ابن ا ل س ا ع ة ليقول أ م ا مر رسول الله ف ي س أ ل العباس أ م ا مضى محمد بعد يقول له لا فتساءل ولم لا يمضي محمد إ ل ى م ك ة قال يا أ ب ا سفيان أ ي المتكلم العباس ي ان أبا ا س ف ي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسير إ ل ا في آ خ ر الناس يقدم أ ص ح ا ب ه بين يديه ويقول خلوا ظهري للملائكه ف ا ل آ ن ت أ ت ي ك ت ي ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا أ ق ب ل ت ك ت ي ب ة بين يديها لواء ابيض و ر ا ي ة سوداء مكتوب عليها لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وسميت ا ل ك ت ي ب ة الخضراء فيها خ ا ص ة ا ل أ ن ص ا ر وكبار المهاجرين أ ق ل الكتائب عددا و أ ج ل ه م قدرا و ه ي ب ة سميت ا ل ك ت ي ب ة الخضراء لا ل أ ن لباسهم أ خ ض ر بل ل ك س ر ة الحديد والسلاح فيها فلا يرى منهم إ ل ا الحدق أ ي العيون من تحت المغافر والعرب تقول للسواد خ ض ر ة و ل ل خ ض ر ة سواد ل أ ن ك س ر ة ا ل خ ض ر ة تميل إ ل ى السواد قال ف أ ق ب ل ت ك ت ي ب ة خضراء لا يرى منها إ ل ا الحدق قال من هذه يا عباس قال هذه ك ت ي ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبار المهاجرين والانصار واسرع العباس يعترضها حتى اذا ر أ ى ا ل ق ص و ى ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليها يحف به ابو بكر وعمر قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله قال يا محمد لقد مر بي صاحبك سيد الانصار سعد بن ع ب ا د ة فسمعته يقول اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل ا ل ك ع ب ة اليوم يذل الله قريش فهل ترضى هذا يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر ولكنه نبي مؤمن اذا قال صدق واذا قيل له صدق قال لا إن قالها, سعد فقد كذب وعلقها على إن, ان قالها سعد فقد كذب جوابا لابي سفيان انك مفتر وكذاب إن اليوم ه ا ا سعد فقد كذب ل يوم ا ل م ر ح م ة اليوم يعظم الله ا ل ك ع ب ة ويعز قريشا بالاسلام انطلق يا ابا سفيان فاخبر قومك بما ر أ ي ت فانطلق ابو سفيان والراكب الواحد يسبق الجيش فدخل الى م ك ة واخذ ينادي باعلى صوته وقد اجتمعت اليه قريش معلنا انه قد قدم عليكم محمد بما لا قبل لكم به ولم يعلن اسلامه امام قومه حتى يثقوا به ولا يتهموه جاءكم على ر أ س ع ش ر ة الاف مقاتل مدججين بالسلاح فمن دخل دار أ ب ي سفيان و ب د أ بنفسه فهو آ م ن قال ويلك وقبحك الله وماذا تغني عنا دارك كم واحد الثلاثة قال لا تعجلوا علي ومن دخل المسجد فهو آ م ن ومن دخل داره و أ غ ل ق بابه فهو آ م ن فكان أ و ل راد عليه من قومه زوجه هند بنت ع ت ب ة ا ك ل ة كبد ح م ز ة عم النبي يوم أ ح د فقالت يا معشر قريش أ و قالت يا بني ك ن ا ن ة اقتلوا هذا الشيخ الحمت الدسم تشبهه بزق السمن و أ م س ك ت بلحيته توبخه كيف يريد أ ن يسلم مكه ل أ ع د ا ئ ه قال دعوا عنكم هذه الحمقاء ف إ ن ه ا لا تغني عنكم اليوم شيئا و أ ن ت يا هند إ ن لم تدخلي دارك و ت غ ل ق بابك كان ر أ س ك أ و ل ر أ س يضرب و إ ن كنت زوج أ ب ي سفيان وتفرق الناس اللهم إ ل ا ن خ ب ة من الشباب الذين حميت رؤوسهم و أ ق س م و ا ب ا ل ل ه والعزى وبئس ما ا ق س م به الا يدخلها محمد علينا عنوه فكان صفوان وعكرمه ة صفوان امية وعكرمة صفوان بن بن ابي ج ل ومعهم ن خ ب ة من شباب م ك ة اخذوا سلاحهم وتوجهوا الى م س ف ل ة م ك ة معتقدين على ع ا د ة العرب في الغزو والقبائل ان م ك ة من اين تدخل من ارضها ا ل س ه ل ة من وادها المفتوح المتسع وليس هذا الا من م س ف ل ة م ك ة ولم يخطر ببالهم ان يدخلها جيش المسلمين من جهاتها الاربع فتطلع الخيل على الحجون وعلى كداء وجبال م ك ة فتوجه و الى ج ه ة الوادي من م س ف ل ة م ك ة من ج ه ة ك د ا ء كقولك ق و ة ك د ا ء وكداء كداء من ج ه ة الحجون و ك د ا ء من ج ه ة ا ل م س ف ل ة الطريق المؤدي الان الى غار حراء الذين ع ر ف ومنها يتجهون الى الطائف تسمى م س ف ل ة م ك ة اتجهوا الى, ذلك الجه... إلى تلك ا ل ج ه ة ظانين ان الجيش ف ر ق ة و ا ح د ة وسيدخل منها هنا وكان فيهم رجل اسمه جماش بن قيس جماش بن قيس رجل فارس معدود يتغنى دائما بهجاء رسول الله و اصحابه كان ط ي ل ة الليل يعد نفسه لقتال محمد ان جاء ابو سفيان بخبر فاخذ يصلح سلاحه و يعده و ا م ر أ ت ه تتساءل لمن تعد سلاحك هذا قال لقتال محمد فانه لعله قادم الى م ك ة فقالت اويقوم ل م ح م د قائم اليوم الا ترى وتسمع ماذا صنع بخيابر وكانوا يضربون المثل بانتصاره على اهل خيبر فاقسم ل ا م ر أ ت ه باللات و ا ل ع ز ة انه سيجعل لها خدما من كبار اصحاب محمد قال غدا ان قدم محمد ساخدمك كبار اصحابه اي اجعلهم خدما وعبيدا لك فلما مضوا في ط ل ي ع ة النهار وكان م جماش معهم ض ى هذا و دخول هذه ا ل م س ف ل ة من نصيب خالد بن الوليد ربع الجيش مع خالد 2500 يدخلون من م س ف ل ة م ك ة فلما ر أ ى صفوان و ع ك ر م ة وشباب قريش وامطروا م ق د م ة الجيش ل ب ا ل ه م سل سيفه ونادى بشعاره وكان شعار المسلمين يوم فتح م ك ة يابني عبد الرحمن يا بني عبد الرحمن عبد فصاح بشعاره وكان النبي قد أ و ص ى أ ن لاقتال لا يحب أ ن تسفك في م ك ة الدماء لا تقاتلوا إ ل ا رجلا أ ش ه ر السلاح في وجهكم وقاتلكم إ ذ ن فالاذن حاصل فنادى خالد يا بني عبد الرحمن ف أ ج ا ب و ه وسلوا السيوف فما هي إ ل ا دقائق حتى انهزمت هذه ا ل ف ت ي ة وولت ا ل أ د ب ا ر وقتل منهم سبعين رجلا ح ف ظ و ا هذا الرقم لعليه منهم تعليق بعد قليل قتل بعد سبعين وفر هذا الذي كان يعد سلاحه بالامس ويريد ان يجعل من كبار ا ل ص ح ا ب ة خدما ل ا م ر أ ت ه فر وقد سمع نداء ابي سفيان من دخل داره واغلق بابه فهو امن فذهب الى داره ودق الباب مسرعا حتى اذا فتحت زوجه القى السلاح خارج الدار وقال د خ ل بلا سلاح و ا غ ل ق الباب اما سمعت من اغلق بابه فهو امن قالت ويلك انا بانتظار الخدم من كبار اصحاب محمد اني لم اعمل في البيت شيئا منذ الصباح اين الخدم يعني تستخف به والعرب طبيعتهم تجوش بالشعر في مثل هذه المواقف فانشد قائلا انك لو شهدت يوم ا ل خ ن د م ة الموقع الذي وقفوا عنده كان في سفح جبل ا ل خ ن د م ة الذي هو في م س ف ل ة م ك ة يعني جعلوه مرتكزا لهم فسمى ا ل و ق ع ة باسم الجبل انك لو شهدت يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتنا و ا س ت ق بالسيوف ل ت ن ب ا ا ل م س ل م ة يقطعن كل ساعد و ج م ج م ة ضربا فلا يسمع الا غمغمه لم تنطقي باللوم ادنى ك ل م ة وجلس في داره اما صفوان و ع ك ر م ة ففر وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصدر اوامره قبل دخول م ك ة كان منها ما يلي ان تدخل الجيوش ا ل ا ر ب ع ة من جهات م ك ة الاربع ة والا أ يسفك الدم إ ل ا رجل اشهر السلاح وقاتل فليقتل وان تركز رايته وتضرب قبته بالحجون والحجون هنالك قبر خ د ي ج أ ام المؤمنين الاولى من حج منكم واعتمر اصف له المكان تماما اذا خرجت من الحرم ومن جهه المسعى من اي باب منه لا ضير عليك من جهه المسعى و أ ت ي ت المكان المسمى بسوق الليل الذي يقضي به الحجاج غالب وقتهم د و ر على خرز ومسابح إ ذ ا مضيت من هذا السوق المسقوف أ و من الشارع المحاذي له فانتهيت عند مراكز ا ل إ ط ف ا ء يستقبلك ب ل غ ة اليوم كبري يعني جسر ومكتوب عليه الطريق جد السريع وهنالك على م ي م ن ة هذا الجسر وميسرته م ق ب ر ة م ك ة تسمى م ق ب ر ة خ د ي ج ة او م ق ب ر ة الحجون هذا هو الموقع ولم يكن سهلا كما تراه الان فاذا مضيت بهذا الشارع من فوق الجسر متجها الى تلك ا ل ج ه ة على طريق ج د ة السريع تجد ان شاهقي الجبل م ي م ن ة و م ي س ر ة وهذا الطريق ا ل م س ف ل ة المعبد قد اخذ وسطا فيها هذا صنع حديث. لم تكن هذه الطريق صنع تكن حديث لم فركزت رايه النبي على اعلى ق م ة هذا الجبل وطلعت الخيل عليه وضربت قبته بالسفح عند ا ل م ق ب ر ة التي فيها خ د ي ج ة ام المؤمنين لماذا انها النبوءه حتى نصل الكلام بعضه بعض نقف هنا لنبين المعاني لماذا اختار النبي هذا الموطن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في م ك ة وقد دعا الى الاسلام وخالف ع ب ا د ة الاوثان وعاداه, قريش وعاداه قومه او عادته قريش قدم يوما فطاف ب ا ل ك ع ب ة واراد ان يدخلها كسائر اشراف م ك ة اي شريف من اشراف م ك ة يطلب الدخول لا يمتنع حاجب ا ل ك ع ب ة وسادنها ان يفتح له البيت وكان مع ال طلحة بيد عثمان بن ط ل ح ة والذي ذكرنا اسلامه مع خالد بن الوليد و ع م ر بن العاص فطاف النبي سبعا ثم طلب الى عثمان ان يفتح له باب الكعبه ة ليدخل ي ف ا لانه من س ا د ة قومه ف ا ذ ى عثمان ان يفتح له ا ل ك ع ب ة قال يا عثمان ولم يرد النبي أ ن يحدث ضج يومها فلم يكن قد أ ذ ن له بالقتال حتى الدفاع عن النفس لم يكن م أ ذ و ن به قال يا عثمان كيف ترى إ ذ ا ما أ خ ذ ت هذا المفتاح منك يوما و أ ض ع ه أ ن ا حيث أ ش ا ء يعني في يدي من أريد قال ذاك يوم نرى به ن و ا ص ل خ ي ل من كداء إ ذ ا غزيت م ك ة وطلع علينا جيش من جبل كداء من فوق الحجون يومها أ س ل م ك المفتاح ذاك يوم تطلع فيه ن و ا ص الخيل من كداء وكان قد كرر ا ل م ق و ل ة أ ب ا سفيان للعباس حين برزت ا ل آ ي ا ت وفك الحصار من شعب أ ب ي طالب و ر أ و ا ا ل آ ي ا ت و أ س ل م كثير من س ا د ة القوم حدث العباس أبا سفيان بلطف ما تقول في دين محمد لو اننا نسلم وندع امره لغيرنا فقال انا اسلم واتبع يتيم ابي طالب لا ولات حتى ارى الخيل تطلع من كداء مع ص ع و ب ة الصعود اليها وان تغرس رايته على ر أ س الحجون وتطرب قبته هناك وهذا الوادي الذي حصر به بنو هاشم والمسلمون الاولون يوم ص ح ي ف ة المقاطعه ثلاث سنين فاراد النبي ان يكون عز الاسلام من المكان الذي ح ص ر به فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في قبته نكمل ا ل أ و ا م ر التي أ ص د ر ه ا أ ن تركز رايته بالحجون لا يقتل إ ل ا من أ ش ه ر سلاحا وقاتل ولا يريد سفك دماء ب م ك ة ولكنه أ ه د ر دم عدد من رجال ونساء س ت ة رجال و أ ر ب ع ة نساء لن نذكرهم ا ل آ ن ل أ ن لكل واحد ق ص ة م س ت ق ل ة فسماهم ب أ س م ا ئ ه م قال لا تقتلوا إ ل ا من قاتلكم إ ل ا فلان وفلان وفلان وفلان و ف ل ا ن ة و ف ل ا ن ة فسمى س ت ة رجال و أ ر ب ع ة نساء قال اقتلوهم و إ ن تعلقوا باستار أ س ت ر رأيتم رجل ممن أهدرت الكعبة متعلق يعني ب إن ممن حتى أ دمه الكعبه ة ف ا ق ت ل و عند الكعبة وأعلن إهدار دم أستار هؤلاء عندما دخل الجيش فلا يعلم باهدار دمهم إ ل ا من حضر لم يكن صفوان و ع ك ر م ة يعلمان أ ن ه م ا ممن أ ه د ر ت دماؤهم فقد أ ه د ر النبي دم صفوان و ع ك ر م ة قبل أ ن يعلم أ ن ه م سيقاتلوا وقدر الله أ ن يكونوا هم من قادوا شباب م ك ة للقتال فاجتمع عليهم ذنبان الهدر ا ل أ و ل و ا ل آ ن ا ل م ق ا ت ل ة ولكنهما فرا وعندما تنسموا الاخبار وعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدر دماءهم خرجا وغادرا م ك ة وسنتابع حديثهما في ج م ع ة ث ا ن ي ة اما النبي صلى الله عليه وسلم فلما طلع من الحجون على ناقته ا ل ق ص و ى وانحدر الى قبته في سفح الجبل ر أ ى البارقه لانه مقابل ل ل م س ف ل ة ولمع ا ب ا ر ق ة أي ل السلاح في الشمس فالسيوف م س ق و ل ة ولمعان الشمس عليها ر أ ى ا ل ب ا ر ق ة قال ما هذا أ ل م أ ن ه عن القتال و أ ر س ل من يستطلع له الخبر فقيل له هذا خالد وقابله د ق فتيان م ك ة ب ا م ر ة صفوان و ع ك ر م ة فقاتلهم قال امره خالد فليرفع يده عن القتل فذهبوا اليه و أ م ر و ه ارفع يدك عن القتل يعني لا تتتبعهم فرفع يده ف أ ح ص و ا قتلى قريش فكانوا سبعين فاستدعى النبي خالد و ل ا م ه لم ا قتلت هذا وقد نهيت عن القتال قال يا رسول الله نهيتنا عن القتال إ ل ا رجلا قاتلنا وقد قاتلوني و أ ن ط ر و ن ي نبالهم فحملت عليهم حتى فروا قال كم كانت قتلاك احصوهم سبعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردنا امرا واراد الله اخر ه ؤ ل اتذكرون ء بحمزة بن عبد المطلب أتذكرون يوم, أحد؟ يوم احد وقد وقف النبي على ج ث ة عمه ح م ز ة وقد مثل به فقال من ش د ة ا ل ف ا ج ع ة وهو بشر يعتريه ما يعتري البشر ولكن الله يعصمه ويصوبه عندما راه قد بقر وجدع أ ن ف ه ولكت هند كبده و أ ل ق ت ه ا ل أ ن ه ا لم تستصغها شيء لم تعرفه العرب ولم تكن تعرف المثلى من قبل ابتكروها يوم أ ح د ل أ و ل م ر ة راعه ذلك وعلم أ ن ه ا ليست من مكارم ا ل أ خ ل ا ق ف أ ق س م حزنا وغضبا لئن أ ظ ه ر ن ي الله على قريش لأمثلن بكذا وقال كلمة قالوا عشرة وقالوا سبعة من بكذا سبعة قريش عشرة فقال أ ص ح ا ب ه تعزيزا لموقف نبيهم ل أ ن أ ظ ه ر ن ا الله يوما على قريش لنمثلن بسبعين رجل منهم اللهم قد نهاهم النبي عن ا ل م ث ل في ف ن س ا ل ل نزل جبريل يأمر النبي بمثل ح ظ ة إذ وإن عاقبتم فعاقبوا عقبتم يأمر غيرهم يقتل ما علق... الشهداء ولم يقتل غيرهم فامره ان يكف عن القتل وان ي د ف ن ا ل ق ت ل ى فورا ثم استراح صلى الله عليه وسلم بقبته وقد دخلت الجوش من جهاتها ا ل ا ر ب ع ة وخلت م ك ة من قريش اما في الحرم واما في دار ابي سفيان واما في داره قد اغلق بابه فلم يكن في شوارع م ك ة وطرقاتها الا جند الله تكبر وترفع التكبير فنزل صلى الله عليه وسلم في قبته ونزع مغفره وجدد وضوءه وصلى ركعتين شكرا لله تعالى وقيل صلى ث م ا ن ي ة وهي ص ل ا ة الفتح شكرا لله تعالى ثم تدارك لعل قريشا تخبئ ما فعلت في م و ا ج ه ة خالد ب ا ل م س ف ل ة مثلها عند الحرم او غيره فامر ابا ه ر ي ر ة قال يا ابا ه ر ي ر ة قال لبيك يا رسول الله قال اهتف لي ب ا ل أ ن ص ا ر ولا ي أ ت ي ن ي إ ل ا أ ن ص ا ر ي فهتف أ ب و ه ر ي ر ة بالأنصار يا معشر ا ل أ ن ص ا ر إ ل ى رسول الله فقام ا ل أ ن ص ا ر وحدهم ليس فيهم مهاجري واحد فوقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله وقد لبس لامته كانت عليه ع م ا م ة ا ل سوداء قد أ ر خ ا ه ا بين كتفيه ه كمثل ذ ثم لبس فوقها المغفر والدرع والحديد ولأمة السلاح ورايته ل السلاح أ م ة و سوداء قال أ ر أ ي ت م قريش يعني هل عرفتم قريش أ ر أ ي ت م قريش إ ن برزت لكم يوصي ا ل أ ن ص ا ر بقومه ل أ ن ا ل ص ل ة ص ل ة ا ل ع ق ي د ة لا ص ل ة الدم أ ر أ ي ت م قريش يعني إ ذ ا ر أ ي ت م رجلا من قريش أ ر أ ي ت م قريش إ ن برزت لكم فاحصدوها حصدا ويضرب بيديه الواحد فوق ا ل أ خ ر ى هكذا أ ر أ ي ت م قريش إ ن برزت لكم فاحصدوها حصدا حتى توافوني على الصفا لماذا وكل ذلك إ ل ى الانصار حتى لا تاخذ مهاجري رحمه بقرابه ان كان يريد ان يقف في وجه دين الله وجند الله فلا رحم تربطهم بالانصار ا ر أ ي ت م قريش ان برزت لكم فاحصدوها ع حظا حتى توافوني على الصفا فعلم الناس ان ا ل ر ا ب ط ة ر ا ب ط ة الدين لا ر ا ب ط ة الدم و ا ل ق ر ا ب ة فمضى الانصار وكل يده على قائم سيفه تنفيذا ل أ و ا م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب صلى الله عليه وسلم ناقته بين أ ب ي بكر وعمر يجانبانه وانحدر من الحجون آ خ ذ ا طريق ا ل م س ف ل ة حتى يصل إ ل ى البيت الحرام أي إلى الكعبة واشرابت أ ع ن ا ق الناس جميعا إ ل ي ه واستشرفوه والاستشراف هو أ ن يضع الرجل يده هكذا على جبهته فوق حاجبيه يكللها من الشمس حتى تتضح له الرؤيا فلما ر أ ى الناس تستشرف الى رسول الله كيف يدخل وهذا النصر العظيم ط أ ط أ ر أ س ه صلى الله عليه وسلم حتى أ ن لحيته تمسقت براحلته وهو ي ق ر أ بالترجيع والتجويد إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ب أ ع ل ى صوته فعندما سمع النبي ي ق ر أ ه د أ ت ا ل أ ص و ا ت فلا يسمع إ ل ا صوت ق ر ا ء ة النبي صلى الله عليه وسلم متغنيا ب س و ر ة الفتح إ ن ا فتحنا لك فتحا مبينا ومطعطا ر أ س ه شكرا لله وتواضعا بين أ ص ح ا ب ه حتى أ ن لحيته تمسقت براحلته ومضى في طريقه حتى إ ذ ا دخل البيت الحرام من باب ب ن ش ي ب ة من ج ه ة المسعى وهنالك باب مكتوب عليه الى اليوم باب الفتح دخل من هذا الباب لم تكن الابواب كما تعرفونها الان انما موقع وكانت قديما اقواس فدخل على راحلته وكانت ارض الحرم لا زالت حصباء ورمال ودخل اصحابه حوله كلهم راجلون اي على اقدامهم فدنا بناقته حتى اصبح محاذي البيت فاستلم الحجر الاسود بمحجنه والمحجن عصاه معكوف ر أ س ه ا استلم الحجر بمحجنه وطاف بالبيت سبعا على راحلته وكلما مر بصنم وكزه بعصاه وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا يقول أ ص ح ا ب ه والذي بعثه بالحق ما أ ش ا ر بعصاه إ ل ى صنم إ ل ا سقط على وجهه مع مثبتة أتم لم متسعا من قائمة عنهم وأرضاههم عن عنها على أنها الأرض أصحابه أن ينيخ فنزل عنها وهي قائمة على أكف أصحابه كانت ينيخ فنزل طوافه راحلته وهي الله إذا الراحلة حتى ترجل ثقيلة في يجد رضي ثم وقف عند باب ا ل ك ع ب ة اي الملتزم وقال اين عثمان بن ابي ط ل ح ة فجاء عثمان وعثمان الان مسلم وقد جاء مع الجيش قال اين مفتاح ا ل ك ع ب ة قال هو عند امي يا رسول الله قال انطلق اليها وات به فانطلق ف ا ب ط أ ولم يعلم ما جرى معه اما عثمان فيحدثنا دخل على امه وقال يا اماه أ ع ط ن ي مفتاح ا ل ك ع ب ة قالت لا لا أ س ل م ه ل أ ح د قال رسول الله أ م ر ن ي ب إ ح ض ا ر ه وهو ينتظر تحت أ ش ع ة الشمس أ ع ط ن ي المفتاح إ ن لم أ خ ذ ه أ ن ا أ ر س ل إ ل ي ك غيري ف أ خ ذ ه عنوه ف أ خ ذ ت المفتاح و أ د خ ل ت ه في عجزتها أ ي عند الحزام الذي يوضع على ا ل و س ط عند د ك ة السروال قالت أ ي رجل يدخل يده ها هنا هذا من م ك ي د ة النساء وادرك النبي ان عثمان قد غلب مع امه فلا يحضر المفتاح فارسل عمر بن الخطاب قال اذهب واحضر المفتاح وان تلكا ع ث م ن فاضرب عنقة يعني إذا عثمان ن يعني ق ه ع اذا تمنع من اتيان من م ل فاضرب ت ح عنقه ولو انه مسلم لأنها معصية للرسول فجاء عمر وكان جهوري الصوت هو مسلم لانها الى الرعب انه فجاء نادى كأنما معصية عمر فوقف بباب الدار وقال يا عثمان فلما سمعت صوت عمر اخرجت المفتاح وقالت خذه خذه وانطلق وعمراه لهذا اليوم لا لارهاب نسائنا بل ل ت أ د ي ب حكامنا وعمراه لهذا اليوم لتأديب هذه الامة قادة ومقودين عندما نادى يا عثمان ارتعدت ام عثمان الامة ام لهذا قادة نادى يا هذه لتأديب فاخرج ل ي س ع ث م ن بن عفان、انتبه. عثمان بن أبي طلح من ابي شيبة تده طلح اهل ت المفتاح فورا قالت خذه وانطلق, خذه وانطلق قبل ان يدخل عمر فاخذ المفتاح ومرتبك ض ى وهو م حتى اذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط المفتاح منه رهبه فقام النبي ا ل سلم واظل المفتاح بثوبه ثم, ما... ثم انحنى عليه و أ خ ذ ه بيده قال هذا مفتاح ا ل ك ع ب ة يا عثمان قال نعم قال و أ ض ع ه اليوم حيث أ ش ا ء قال ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله نعم قال و ر أ ي ت الخيل تطلع عليكم من كداء قال نعم ففتح النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ك ع ب ة بيده ا ل ش ر ي ف ة ثم أ م ر أ ن يحضر ماء من زمزم فتغسل ويخرج ما فيها من أ ص ن ا م وكان حول ا ل ك ع ب ة ث ل ا م ا ئ ه وستين صنم على عدد أ ي ا م ا ل س ن ة العرب كلوا ي منهم رب وكل ق ب ي ل ة إ ل ه اله إ حتى على رب مش متفقين فكيف بدو متفق على باقي ا ل أ م و ر هذه العرب بلا إ س ل ا م أ م ا ب ا ل إ س ل ا م خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس أ م ر النبي أ ن تخرج ا ل أ ص ن ا م من جوف ا ل ك ع ب ة و ر أ ى فيما أ خ ر ج ص و ر ة ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و إ س م ا ع ي ل يستقسمان ب ا ل أ ز ل ا م فقال قاتلهم الله والله لقد علموا انه لم يستقسم بها أ ب د ا وطهرت ا ل ك ع ب ة بماء زمزم فدخلها صلى الله عليه وسلم وفيها س ت ة أ ع م د ة أي دعامات ث ل ا ث ة بثلاث سطرين فدخل من الباب فجعل على يمينه عمودا وعلى شماله عمودين يعني مال إ ل ى ج ه ة اليمين حتى لا يكون بباب ا ل ك ع ب ة واستقبل الركن اليماني وجعل باب ا ل ك ع ب ة إ ل ى ظهره وركع ركعتين في الصف اليمن ركعتين يدخل الأول الأعمدة الشام أصحابه إلى إلى صلى ولم كل وجهه وظهره من معه جهة جهة ولم تكن م ظ ا ه ر ة لم يدخل من هذا العدد إ ل ا ث ل ا ث ة أ ب و بكر وعمر وبلال والذين أ ذ ن لهم من قبل بغسل ا ل ك ع ب ة الفضل بن عباس وعلي بن أ ب ي طالب ووقف الباقون كلهم عند باب ا ل ك ع ب ة لا يزحم رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح د حتى إ ذ ا صلى فيها ودعا وكبر وحمد الله خرج فوقف على باب ا ل ك ع ب ة واخذ بعضوي الباب بيديه هكذا ثم قال الا فاجمعوا لي قريش, اجمعوا لي قريش نصهم موجود بالمسجد والباقين يجوا فاجتمعت قريش كبيرا وصغيرا وامرهم بالجلوس في ارض الحرم فجلسوا في داخله وامتدادا الى خارجه فوقف فحمد الله واثنى عليه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 يا معشر قريش قد اذهب الله عنكم ن خ و ة ا ل ج ا ه ل ي ة كلكم لادم وادم من تراب يا معشر قريش ماذا ترون اني فاعل بكم اليوم انا اللي حاربتوني وعاديتوني واصطنعتم لي الالقاب ساحر مجنون كذاب اشر وقاطعتموني وعقدتم الف م ؤ ا م ر ة لقتلي واخرجتموني من بلدي وحاربتموني يوم بدر ويوم احد ويوم الخندق فهزمكم الله هذه المعاني ت ر ج م لما قال لم يقلها و كما تسمعون مني فقط قال لهم يا معشر قريش ماذا ترون اني فاعل بكم اليوم انا الضعيف المطرود الذي خرجت من م ك ة ليس معي الا ابا بكر في جلح الظلام وقد وقفتم باب غار ثور و ق ف ة المنتصر يا محمد اخرج لنا وعليك الامان, هكذا يقول أبو جهل يا محمد أخرج وعليك الأمان وجعلتم ج ا ئ ز ة لمن ي أ ت ي ب ر أ س ي حيا او ميتا م ئ ة من الابل يا معشر قريش ماذا ترون أ ن ي فاعل بكم اليوم ماذا سيقولون نظروا إ ل ى بعضهم وقالوا بكل خزي و ذ ل ة واستكانه و م ر ح م ة أ ي يسترحمون النبي نقول خيرا أخ كريم و اخ ب ن أ كريم حسبنا الله ونام الوكيل أخ كريم وابن أ خ كريم اليوم فقط ل أ ن حوله ع ش ر ة آ ل ا ف مدجج بالسلاح ي أ ت م ر و ن لا ب ك ل م ة بل ب إ ش ا ر ة لو أ ش ا ر إ ل ى قريش لطاحت رؤوسها جميعا أ خ كريم وابن أ خ كريم هو هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المعروف في صغره وشبابه بالصادق ا ل أ م ي ن لم ا لم تعرفوه أ خ كريم وابن أ خ كريم قبل اليوم وهو على الحق وما زال يدعو الى هذا الدين وقد استهل حديثه لا اله الا الله、وحده. وذكركم ح د ه و بيوم الخندق وهزم الاحزاب وحده لماذا اليوم اخ ل ي و م كريم وابن اخ كريم لسان حال القوه ة مبينين ي ان الحق حق لا خلاف حق ف ولكن الحق يحتاج إلى قوة تشفعه. فحق بدون قوة الحق الى يحتاج فحق تشفعه ضائعة و ا ل ق و ة أ ح ي ا ن ا قد تنصر الباطل ولكن إ ن كان للباطل ج و ل ة ف إ ن للحق ص و ل ة ونضح إ ن ا ء النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الخلق العظيم الذي شهد له الله في ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ن ك لعلى خلق عظيم وبما امتدحه الله تعالى به فبما ر ح م ة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب ل م ف ض و ا من حولك كل هذه تبين لنا صفات هذا النبي الكريم صلى الله عليه و آ ل ه فقال لهم بما لا يسعه غيره خلق ا ل ن ب و ة و ا ل ر ح م ة للعالمين اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء أ ي أ ن ا ا ل آ ن قد ملكت رقابكم بيدي رؤوسكم تحت إ ش ا ر ة من إ ص ب ع ي لو أ ش ا ر ب إ ص ب ع ه إ ل ى ضرب ا ل أ ع ن ا ق لضربت حوله ع ش ر ة آ ل ا ف صحابي يرون أ م ر ه من أ م ر الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولكنه العفو عند ا ل م ق د ر ة مكارم ا ل أ خ ل ا ق اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء ثم بين احكاما بين ل ل ن ا س و ج ل س فصلى ف يكون ا ل ع ب ة فرضا ب ي الاسلام ف ر ض ي ن ك ن ن ا ل ر ا ح ة ثم ج ل س ي س ت ق ب ل بيعة م ن ي ب ا ي ع و ن ه على الاسلام ف د خ ل في الاسلام جم غفير من غفير قريش و م ن ا ل ا ا ل ذ ي ن ا م على ا ل ا س ل ا وجاءه عدد ممن اهدر دماءهم بينا انه قد اهدر دماء سته رجال و اربع ن س و ة كانوا قد اذوا المسلمين و دين الله اذى كثيرا كل واحد له ج ر ي م ة وحدها ك ف ي ل ة ان توبق اهله و قومه و عشيرته فاهدر النبي صلى الله عليه و سلم دماءهم قائلا اقتلوهم وان تعلقوا باستار ا ل ك ع ب ة دليل على انهم لا يستحقون ا ل ع ف و ومع ذلك كن معي الان في هذه المراحل و تصور هذا الخلق النبوي الكريم الذي جعله الله ا س و ة لنا اجمعين اصدر القرار بضرب اعناقهم وان تعلقوا باستار ا ل ك ع ب ة وجلس يستقبل ب ي ع ة الناس واذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قد امن واحدا ممن اهدرت دماؤهم وهو عبد الله بن ابي سرح اخ لعثمان بن عفان بالرضاع هذا كان قد اسلم في ب د ا ي ة عهده في م ك ة وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد تحت ت أ ث ي ر قريش حين ناصبتهم العداء و ا ل إ غ ر ا ء ا ت فلما ارتد أ ر ا د أ ن يشفي غليل قريش ليرد اعتباره فيهم ف أ خ ذ يفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت كاتبا لما يزعم محمد أ ن ه وحي فكان ي أ م ر ن ي أ ن أ ك ت ب كذا ف أ ك ت ب كذا يعني يغير ف أ ق و ل له كتبت كذا يقول لا ب أ س كل خير ليشوه ص و ر ة ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ن هذا النبي يقول أ ي كلام من عنده فهذا أ م ر النبي ب أ ن يهدر دمه و أ ن تضرب عنقه و إ ن تعلق ب أ س ث ا ر ا ل ك ع ب ة فعثمان بن عفان رضي الله عنه اخذته الرحم لانه اخوه في ا ل ر ض ا ع جاءه هذا المرتد المؤذي لله ورسوله والمفتري على دين الله وطلب منه ان يؤمنه ثم يشفع له عند النبي على ان يسلم يعني يعود ن ي ي ع الى الاسلام ف خ ب أ ه عثمان حتى ه د أ الناس وجلس النبي يستقبل ب ي ع ة من يريدون الاسلام احضره عثمان والنبي جالس في الحرم فما راعهم إ ل ا عثمان يقف عند كتف النبي ويقول يا رسول الله هذا عبد الله بن أ ب ي صرح وقد أ م ن ت ه يريد أ ن يبايعك على ا ل إ س ل ا م ف أ ش ا ح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه هكذا تاركا ا ل ف ر ص ة والمجال لتنفيذ أ و ا م ر ه التي صدرت أ ي ليقم إ ل ي ه صحابي فيضرب عنقه نحن نقول اقتلوه و إ ن تعلق باثار الكعبه هو ا ل آ ن جاء مع عثمان المجال مفتوح لقتله اعرض النبي عنه و لم يرد على عثمان فكررها عثمان و أ ع ر ض النبي عنه و استمر يبايع غيره فلما قالها ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة قد أ م ن ت ه يا رسول الله و يريد أ ن يبايعك على ا ل إ س ل ا م وسط النبي يده إ ل ى عبد الله بن أ ب ي ص ر ح وبايعه ولكن في وجهه آ ث ا ر الغضب ثم أ د ر ك عثمان أ ن ه قد ضغط على النبي في قبوله أ خ ا ه في الرضا ف أ ش ا ر إ ل ي ه بالقيام فقام وخرجا من الحرم اللهم أ ن ه قد بايع واخذ ا ل أ م ا ن فلما انطلق قال النبي ل أ ص ح ا ب ه قد اعرضت عنه مرارا هلا ل قام اليه احدكم فضرب عنقه قالوا يا رسول الله هلا اشرت لنا فقال باعلى صوته مشتدا غضبه اضعاف ما كان عليه سبحان الله ما كان لنبي او لا ينبغي لنبي ان تكون له خ ا ئ ن ة الاعين ب ت ق و ل يعني انا اغمز أ ع ر ض ت عنه بكلي و ا ل أ م ر صادر صراحه لا إ ش ا ر ة قلت اقتلوه و إ ن تعلق ب أ س ت ا ر الكعبه خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن ليست من أ خ ل ا ق ا ل أ ن ب ي ا ء ومع ذلك نجا عبد الله بن أ ب ي سرح من القتل ل أ ن الله عز وجل قد أ ر ا د له الخير و أ ن يعود إ ل ى ا ل إ س ل ا م فهذا اول ناج ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم صفوان ا بن ا م ي ة وعكرم ا بن ابي جهل ووحشي قاتل ح م ز ة يوم احد وهند بنت ع ت ب ة زوج ابي سفيان التي بقرت بطن ح م ز ة ومثلت به ولاكت ك ب د ة كل من ذكرت لكم لم يقتل منهم واحد و ن أ ت ي على اسلامهم واحدا واحدا وفي هذا درس عظيم لمكارم الاخلاق و ص ل ة الرحم والعفو عند ا ل م ق د ر ة قيسوا عداوتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عداواتكم في هذا الزمن تجد عداواتنا بين بعضنا ك ا ف ي ة لا ق ي م ة لها على الاقل لا تمت الى الدين ب ص ل ة كلها من أ ج ل أ م و ر الدنيا وذاك رسول الله وهم كفار ومع ذلك يعفو ويقبل إ س ل ا م ه م ونحن كلنا مسلمون وعداواتنا ل أ م و ر د ن ي ا و م ا د ة ت ا ف ه ة إ م ا لسوء نسب و م ص ا ه ر ة قد وقعت أ و لاختلاف في ت ج ا ر ة أ و ل أ ن البعض قد طعن بعضا في مجلس أ و ا خ ت ا ب ه لم يقف معه في مناسبه ة التي ت س م و ن ا تسجيل مواقف تذهب ا ل ع د ا و ة إ ل ى ما شاء الله وكلاهما مسلمين وتقطع ا ل أ ر ح ا م ويعرض بعضنا عن بعض ونحن نعلم أ ن المتخاصمين من المسلمين تصدر ا ل أ و ا م ر ا ل ر ب ا ن ي ة ل ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا ترفع أ ع م ا ل ه م ا فوق رؤوسهما الأعمال محجوبة عن السماء عن محجوبة انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقابل من ذكرت لكم صفوان بن ا م ي ة وعكرمه بن ابي جهل والد كل واحد منهما اشد الناس ع د ا و ة لرسول الله وايذاء للمسلمين ومن قتلا بدر يوم بدر وهما اللذان قاتلا خالد بن الوليد وحاولوا منع المسلمين دخول م ك ة إ ذ ن أ ه د ر ت دماؤهم أ و ل ا وهم ا ل آ ن محاربين فر من وجه خالد أ م ا ع ك ر م ة فكانت ا م ر أ ت ه قد سبقته إ ل ى ا ل إ س ل ا م قبل ا ل ه ج ر ة وهي ا ب ن ة عمه فلما ر أ ت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وفرغ من ب ي ع ة الرجال و أ خ ذ ب ي ع ة النساء وبين النساء هند بنت ع ت ب ة آ ك ل ة كبد ح م ز ة والتي كانت حتى آ خ ر ل ح ظ ة تحرض قريش على أ ب ا سفيان وتثير الناس لمنع دخول المسلمين م ك ة كانت بين النساء م ت ن ق ب ة وبلغها أ ن النبي قد أ ه د ر دمها جاءت متنقبه م ت س ت ر ة حتى تبايع مع من بايعوا ل أ ن ه ا علمت أ ن النبي لا يقتل من أسلم ل اسلم يقتل من أ من عصم قال فقد لا إله إلا الله إله دمه إ ل ا بحقها و حسابه على الله و ما حقها لا يحل دم م ر ئ يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث النفس بالنفس إ ذ ا قتل وهو مسلم يقتل أ ن يكون القتل عمدا لا حوادث القضاء و القدر إ ذ ا قتل عامدا متعمدا فجزاؤه القتل ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون رجلا متزوجا يزني الثيب الزاني و ا ل ث ا ل ث ة المفارق لدينه التارك ل ل ج م ا ع ة أ ي إ ذ ا ترك دينه وارتد وفارق ج م ا ع ة المسلمين بغير هذه الثلاث لا يحل دم مسلم وانظروا كم من دماء المسلمين تسفك اليوم بلا سبب لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فلما علموا أ ن هذه ق ا ع د ة ا ل إ س ل ا م و أ ن ه من أ س ل م قد عصم دمه جاءت هند بين النساء م ت ن ق ب ة لتفاجئ النبي بقول لا إ ل ه إ ل ا الله فتعصم دمها ف أ خ ذ عليهن أ ن يبايعنه على أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فقلنا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ف أ خ ذ يملي عليهن شروط ا ل ب ي ع ة أ ن يتقينا ل ل ه أ ن ي ت ق ي ن الله, أن يتقين الله ويطعن رسوله ولا يعصينه في معروف و أ ن ل ا ي أ ت ي ن ببهتان بين أ ي د ي ه ن و أ ر ج ل ه ن و أ ن ل ا يقتلن اولادهن من إ م ل ا ق فقالت هند م د ا ع ب ة للنبي ل ت ف ك ح باب الود بينها وبينه فقالت ب ص ي غ ة ا ل م م ا ز ح ة ربيناهم صغارا وقتلتهم أ ن ت كبارا ف أ ن ت وهم عند الله يعني ياهم عند انتهوا ربنا تتحاسبوا فرفع النبي ر أ س ه وقال اهند بنت ع ت ب ة يعني من يجرؤ من النساء ان يقول هذا وعرفها من صوتها اهند بنت عتبة فاماطت نقابها وقالت نعم يا رسول الله قد بالحق اسلمت نعم يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما كان اهل رسول على وجه الارض نعم بعثك وجه خباء احب فلما أن ك رات ل زوجه عكرمه ان اكله كبد ح م ز ة و ا ل م م ث ل ة بالمسلمين يوم أ ح د من الشهداء هذا مصيرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طمعت ب أ ن يكون عفوه أ و س ع فقالت يا رسول الله إ ن ع ك ر م ة قد فر يلقي نفسه في البحر فرقا منك ومن ا ل إ س ل ا م ف أ م ن ه يا رسول الله كما أ م ن ت سواه قال أ د ر ك ي زوجك فهو آ م ن فلحقت بزوجها إ ل ى سيف البحر وهم أ ن يركب ليخرج من أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة إ ل ى أ ي أ ر ض ت ظ ل فقالت له على رسلك يا ابن عم لقد جئتك من عند أ ك ر م الناس و أ ر ح م الناس و أ و ص ل الناس جئتك من عند رسول الله وقد أ م ن ك فلا تهلك نفسك فلما استوثق من خبرها رجع معها وهم في الطريق وقد قربوا ولا أ ح د يرى أ ح د ف م ك ة م ح ا ط ة بجبال يقول النبي ل أ ص ح ا ب ه لقد جاءكم عكرم ة مسلما مهاجرا لقد جاءكم عكرم ة مسلما مهاجرا ف إ ي ا ك م أ ن تسبوا أ ب ا ه بعد اليوم يعني تلعنوش أ ب و جهل إ ي ا ك م أ ن تسبوا أ ب ا ه بعد اليوم ف إ ن ش ت ي م ة ا ل أ م و ا ت تؤذي ا ل أ ح ي ا ء ولا يصل منها إ ل ى الميت شيء اي خلق هذا هذا هو نبينا المكلفون بالاقتداء به والاتباع فلما اطل ع ك ر م ة يقول ا ل ص ح ا ب ة قام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بإزار لا, رداء عليه يعني نصف مشلح بازار لا رداء عليه وقال مرحبا بمن جاءنا مسلما مهاجرا اعتبر هروبه الى البحر وعودته ا ج ر مرحبا ب م ن ج ا ء ن ا م س ل م و ن ي ق و ل ان المسلمون يقولون ان ا ل و ن ي د و ل و ن ا المسلمون يقولون ان ا ل م س ل م ان ا ل م س ل ق و ان المسلمون ي ل و ن ان ا ل م س ن ي ق و ل و ان ا ل م س ن ي ا ل م س ل م و ن ي ق و ان ا ب ن ي ا م س ل م و ق و ل ن ان ا ل م س ل ي ق ان ل س و ي ل ان ل م س ل و ق و ل ان ل م ل ن يقولون ان ا ل م س ي ض و ان ا ل م س و د و ع ف و ت ع ن ك ل ذ ي جرم و ظ ل م و ص ف و ان ا م ي ن ابن عمك وسيد في قومه فهلا أ م ن ت ه قال أ ي ن صفوان قال ذهب يلقي نفسه في البحر فرقا منك قال أ د ر ك ابن عمك فهو آمن أدرك ابن عمك فهو امن ب ن ع ك فهو آ م وكان هذا ابن عمه يسمى في قريش قبل إ س ل ا م ه شيطان قريش عمير بن وهب ن الجمحي عمير ا بن وهب الجمحي هو الذي جلس مع صفوان ا بن ا م ي ة في الحجر بعد معركه بدر يذكرون قتلاهم ومصابهم فقال له صفوان وقد ذكرنا هذه ا ل ق ص ة بالتفصيل اذكركم بها فقط لا ع ا د ة قال له صفوان ليت رجلا ي أ ت ي محمدا بين أ ص ح ا ب ه فيقتله غ ي ل ة فيريحنا منه قال عمير هذا و اللاتي ا صفوان لولا بنات لديك زغب القطا و دين في ذمتي ل أ ت ي ت محمدا فقتلته بين أ ص ح ا ب ه قال بناتك إ ل ى بناتي أي عيالك إلى عيالي إلى و دينك علي قم فانفذ ما تقول تذكرون هذه ا ل ق ص ة فقام الى داره وحده ليس معه احد من خلق الله على الاطلاق حتى زوجته وحده فشحذ خنجرا له وسيفا وسقاهما السم وذهب الى م ك ة وذهب الى ا ل م د ي ن ة ب ح ج ة ابن له اسير ل ي ف ت ي ه ولما ر آ ه النبي مقبل بل ر آ ه عمر قبل النبي قال ما الذي اتى بك يا عدو الله وكان متوشحا س ي ف ا وجذبه يريد ان يحقق معه لانهم يعرفوه اهل مكر واهل خداع فسمع النبي صوتهما فصاح من داخل المسجد ارسله يا عمر تقدم يا عمر ي يعني اترك و ا يا عمر خليج تعال يا عمر ي ما الذي جاء بك قال جئت في ش أ ن هذا الاسير الذي عندكم فاني قل بالمال لعلكم تحسنون في فدائه قال وغير ذلك قبحها ل ي الله م ع ا من و ب ق السيوف قبحها الله من、الصيف. وهل أ غ ن ت عنا يوم بدر من شيء قال لا يا عمير فقام إ ل ي ه النبي على ركبته وجذبه من ملابسه وحماله سيفه ورده بالارض على ركبه وقال بل انا اخبرك ما كان بينك وبين صفوان لقد جلست الى صفوان في الحجر وقال لك وقلت له ثم خلوت في حجرتك ف ش ح ت سيفك هذا وسقيته السم زاعما انك تقتل محمدا بين اصحابه فقال عمير اشهد انك رسول الله والذي نفسي ونفسك بيده ما علم ب أ م ر ن ا ثالث ولا علم بشحذ السيف حتى صفوان كنا نكذبك بالخبر ي أ ت ي ك من السماء وهذا خبر أ ن ا رب ه يعني أ ن ا صاحبه فمن أ ن ب ا ك إ ي ا ه قال الله الذي لا تؤمنون به فقال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه الا الله و أ ش ه د أ ن ك رسول الله ومضى م س ل م ا دوره ا ل آ ن يشفع لصفوان صفوان يعرف م كائده فقال عمير للنبي حين قال له أ د ر ك ابن عمك فهو آ م ن يعلم ما كان بينه وبين صفوان قال يا رسول الله ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي صفوان ليس كغيره من الرجال ف إ ن ه لا يثق بي إ ل ا إ ذ ا ر أ ى معي ما يدل على أ م ا ن ك له أ ع ط ن ي ش ا ر ة يعرفها صفوان هل يتوقع أ ح د منكم ماذا أ ع ط ا ه النبي و إ ذ ا به ينزع عمامته عن ر أ س ه التي ر آ ه كل أ ه ل م ك ة حين دخل بها و لونها سوداء قال هذه ع م ا م ة محمد رسول الله انطلق بها إ ل ى ب عمك و أ د ر ك ه فحمل ه عمير بن وهب ن الجمحي ع م ا م ة النبي بين يديه و ركب راحلته و انطلق و إ ذ ا سفيان قد وصل الشط و هو يريد أ ن يلقي نفسه في البحر فناداه ب أ ع ل ى صوته لا تهلك نفسك لقد جئتك من عند خير الناس و أ ض ر الناس و أ و ص ل الناس قال غ ر ب عني يا عمير الكل يعلم أ ن ك شيطان قريش لعلك جئت ت أ خ ذ ن ي أ س ي ر ا إ ل ى محمد قال لا يا ا بن ع م ر لا والله جئتك ب أ م ا ن من رسول الله و أ ن ت آ م ن قال أ ر ي د منه ع ل ا م ة على ا ل أ م ا ن إ ذ ا وقع ما توقعه عمير قال له هذه ع م ا م ة رسول الله إ ل ي ك ع ل ا م ة ا ل أ م ا ن توقف وتقدم قال أ ع ط ن ي ه ا أ خ ذ ا ل ع م ا م ة فجعلها في وعاء تحت إ ب ط ه وركب راحلته ورجع حتى إ ذ ا وقف على جموع فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أ ص ح ا ب ه في الحرم المكي قبل أ ن ينزل عن راحلته أ خ ذ ا ل ع م ا م ة و أ ش ه ر ه ا ونادى يا محمد يزعم صاحبك أ ن ك قد أ م ن ت ن ي وهذه عمامتك ع ل ا م ة الامان قال له النبي صلى الله عليه صدق و أ ن ت آ م ن قال لا تكرهني على تكرهني دينك لا تكرهني على دينك, لا تكرهني على دينك وامهلني بالخيار شهرين اما ان ادخل فيما دخل فيه الناس واما ان اضرب في الارض قال لك الخيار في ا ر ب ع ة اشهر يا صفوان ت ط ل ب شهرين تفكر لك ا ر ب ع ة اشهر فنزل فدفع ا ل ع م ا م ة الى النبي ولم يسلم وقدم وحشي قاتل ح م ز ة وقد فر الى الطائف فجاء بعد غ ز و ة حنين وادرك النبي ب ا ل ج ع ر ا ن ة وهو محرم يريد ان يؤذي عمرته وعلم ان المسلم لا يقتل في دينهم فجاء متنكبا حتى وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يراه ثم اماط نقابه عن وجهه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فنظر النبي اليه وقال من وحشي قال نعم قال اقاتل ح م ز ة قال نعم قال اجلس بين يدي و ح د ث ن ي كيف قتلت حمزه ف ح د ث ه فبكى صلى الله عليه وسلم حتى ب ل لحيت ه وابكى من حوله من اصحابه ثم قال قد قبلنا اسلامك يا وحشي قم فانطلق قال حتى تستغفر لي يا رسول الله فاستغفر له وقال قد عفوت عنك ق ا ت ل ع م ي غ ي ل ة وغدرا و آ ك ل ة كبده حقدا و ع د ا و ة وظلما يهدر دمهم ثم يعفى عنهم في نفس اليوم مش بعد عشر سنين في نفس اليوم إ ن كان الحب والبغض في الله فهذه حقيقته وهكذا سائر من أ ه د ر النبي دمهم منهم هبار بن الاسود وما قصه هبار هذا ليس اسما مرموقا ولا علما في السيره رجل صعلوك من قريش عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقعت م ع ر ك ة بدر ثم جاء زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أ س ي ر ا في بدر و أ ر س ل ت تفتديه بقلادتها وقد بينا هذا بالتفصيل في فداء أ س ر ى بدر قبل النبي فداءه ورد عليها قلادتها و أ م ر ه أ ن إ ذ ا وصل م ك ة أ ن يرسل زينب ف إ ن ه ا لا تحل له ح ا ج ر ت زينب فتعرض لها الهبار بن ا ل أ س و د وكانت حاملا فوخزها برمح في بطنها أ س ق ط ت حملها وما زالت تعاني منه حتى ماتت فجعل النبي جزاءه أ ن يهدر دمه أ ق ب ل هذا أ ي ض ا ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معلن ا ل إ س ل ا م وقال كنا أ ه ل ج ا ه ل ي ة كنا نعبد ا ل ح ج ا ر ة يا رسول الله فالحمد لله الذي هدانا بك فتبدلت العقول وتبدلت المفاهيم وقد آ م ن ت أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله فاصفح الصفح ة الجميل فقال النبي قد عفونا عنك ف أ س ل م وحسن إ س ل ا م ه إ ذ ن لم يقتل ممن أ ه د ر النبي دمهم إ ل ا رجل و ا م ر أ ت ي ن الرجل من هو رجل كان قد تعلق ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة وفاتني اسمه ا ل آ ن و ح ق ي ق ة قتل تحت أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة تنفيذاً ل أ وكان ا النبي التي م ولم ر ي قد ن من يؤمنه قد وجد و ك في من ق ا ت ل عخارداً عند وعندما عن دخوله انهزموا مكاناً انهزموا إليه ألقى سلاحه وترجل ر يجد لم إليه ألقى ف ص ح ا ب ة قد وصلوا فلم يكن له حظ كبير فلما ر أ و ه قالوا هذا فلان ممن أ ه د ر دمهم متعلق ب أ س ر ا ر ا ل ك ع ب ة ذ ك ر ه م رجل قائلا اقتلوهم وان تعلقوا باستار ا ل ك ع ب ة فكانت ابراز م ع ج ز ة لرسول الله اي منهم من سيتعلق باستار ا ل ك ع ب ة فقتل تحت استار ا ل ك ع ب ة و ا م ر أ ت ا ن جاريتان كانتا يتغنيان في اماكن شرب الخمور و العهاره ة يتغنيان اي تغنيان به رسول الله والتعريض بهجاء الله بعرضه ه رسول و ل اهدرت دماؤهما فقتلتا و ا ل ب ق ي ة كلهم نجوا وكان من الناجين نختم به احد اصحاب المعلقات واسمه كعب بن زهير وكان يقول الشعر هجاء للنبي والمسلمين كان في من اهدر دمه فر من م ك ة ولم يجد من يجيره فلما رجع النبي بعد فتح م ك ة وحنين إ ل ى ا ل م د ي ن ة ضاقت بالرجل ا ل أ ر ض بما رحبت ولا يحسن العيش في غير قومه فركب راحلته ويمم نحو ا ل م د ي ن ة وقد نظم ق ص ي د ة له في الطريق يستشفع بها عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد والنبي فيه فوقف على باب المسجد معلنا اسلامه اولا ثم ناثرا قصيدته على سمع النبي واصحابه والتي مطلعها بانت سعاد ف ق ل ب اليوم متبول متيم ا س ر ه ا لم ي ع د ل مكبول يهد م فلما قال هذه ا ل ق ص ي د ة فيها ابيات مديح للنبي صلى الله عليه وسلم كالا ك ا ل ك ل صديق كنت آ م ل ه لا ي ل ن ك إ ن ي عنك م ش غ و ل فقلت خ ل و سبيل ي لا أ ب ا ل ك م ف ك ل ما قدر الرحمن م ف ع و ل كلب ا ن أ ن ث ى و إ ن طالت سلامته يوم ا على آ ل ة ح ذ ب ا ء م ح م و ل ن ب ئ ت هنا بيت القصيد ن ب ئ ت ان رسول الله اوعدني اي توعدني بالقتل والعفو عند رسول الله م أ م و ل الى ان قال بيتا مادحا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وسب النبي قائما على رجليه وخلع بردته وخلعها عليه جزاء مدحه في ا ل ق ص ي د ة بدل سفك الدم القتل سفك كمان ه ي ه د ي ة عباءه النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم زهير وحسن اسلام ه وكانت له مواقف تذكر في ا ل س ي ر ة فيما بعد اما قرار يجب ان يعلمه كل مسلم قبل ان يغادر النبي موطنه وموقفه في م ك ة يوم الفتح فيما اعلم المسلمين كما قال البخاري في صحيحه بسنده مرفوعا إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ن م ك ة حرمها الله تعالى و لم يحرمها الناس يعني مش الناس اللي جعلوها حرم و اعطوها هذه ا ل م ك ا ن ة الله الذي حرمها إ ن م ك ة حرمها الله تعالى و لم يحرمها الناس فلا يحل ل م ر ء يؤمن بالله و اليوم ا ل آ خ ر أ ن يسفك بها دما أ و يعض ض بها شجره فان احد ترخص لقتال رسول الله فيها يعني زبول النبي قاتل ان ترخص احد لقتال رسول الله فيها فقولوا له ان الله تعالى قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد منكم الغائب صحيح البخاري فعادت م ك ة حرما آ م ن ا من دخله كان آ م ن ا لا يجوز به سفك الدماء ولا الترويع ولا الصيد ولا ع ض ل شجره أ ب ا ح ه ا الله س ا ع ة من نهار لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتم إ د خ ا ل ه ا في دين الله وبدخولها وهي أ م القرى سقطت ع ب ا الاوثان د ة ف ي الجزيرة ودخل الناس الله افواجا ودخل ل في دين و تتمه ف ص ي مزيد ل هذا و ق وحديث في ج ع مقبلة ل ل ان شاء ت ع ا لمثل ى ادعوه ن ت موقنون تمة بقية ل هذه المواقف لنرى ماذا جد بعدها بايام هنالك رجل لا اظن ان الذين تابعونا ب ا ل س ي ر ة قد غاب ا عنهم اسمه وموقفه. سهيل م وموقفه ه س بن عمرو س ل سهيل م دمه سهيل بن عمر الذي مثل قريش في صلح الحديبيه ذلك الذي أ ب ر م بنود الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم تذكرونه جيدا وكان أ س ي ر ا يوم بدر